عمال بيقول في حاجات مش فيا بيقول ان انا مش طبيعيه جايب كل الحق عليا وهو المحقوق عايز يطلع يطلعني سليم يا جايبه وملك وأنا مؤذيه لأ بص بقى هدالي شويه وصح صح لي لفوق عمال بيقول في حاجات مش فيا بيقول ان انا مش طبيعيه جايب كل الحق عليا وهو المحقوق عايز يطلع يعني سلي مني يا جلدان وملك وانا مؤذيه لا بصت بقى احجال شوية وصحصح لي وفوق انا طول عمري معك ادعب متراجل وديتك قلبي وايه فاضل يبقى جزادي بتنكر خيري بكتب وحي وراك طيّع كلوقت عليك انا بزيادة في الغلق انا دي مش هكما ده شاصلت جيرت كلك على I'm maybe all we had mush we انا حزه وممكن جدا نسمع لك كل عيوبك واقدر اقول لك واتبلع لك عامل زيك بس مش هقول روح يلا سلام خلصانه وداكره مكشوف جدا ولا غيرها مش انا اللي هتنكر يوم خيرها وتكذب على طول انا طول عمري معاك كذاب متراجل وسبتك قلبي واقف